السلام عليكم في صغط السلام عليكم طيب هل الصف واضح؟ طيب سنبدأ على بركة الله. الإخوة جاهزون. من الإخوة الذين ينوون أن يواصلوا هذه الدروس إن شاء الله. الإخوة الذين يعني لم يستمعوا للدرس لكن سيطلبوا هذا الفن والذي يريد ان يستمع لا حرج عليه هذا من حضور الخير من, من شبود لكن انا فقط اريد ان اعرف بعض الاخوة لكي واصل تدرس منطق الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه للأسماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا أول مجالسنا في درس وشرح متن السلم المنورق للعلامة عبد الرحمن الأخضر المالكي رحمة الله عليه وقد قررت أن يكون موضوع الدرس شرح العلامة أبي المعارف أحمد الدمنهوري لخصائص وميزات أذكرها فيما يأتي قبل أن قبل أن أشرع في المقصود السلم المنورق في المنطق السلم المنورق في المنطق وسيكون موضوع الدرس شرح لعلم الدمنهوري أحمد الدمنهوري المسمى بإضاحة المبهم في معاني السلم إضاحة المبهم في معاني السلم قبل أن نبدأ في المقصود أود أن أشير إشارات تفيد طالب العلم أولها في نية طالب العلم اذ يلزم طالب العلم. أن ينويا، ان ينوي بعلمه إفادة نفسه أولا ثم إفادة غيره وكما قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن ثم ليحرص طالب العلم أن يفيد غيره كما أفاده غيره كما أفاده غيره يجب أيضا أن يحرص على نفع إخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا في نية طالب العلم ولا يخفىكم الحديث المشهور الذي درج أهل العلم على ذكره في أوائل دروسهم وكتبهم من طلب العلم نعم من طلب العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء لم يرح رائحة الجنة وكما قال الغزالي طلبنا العلم لغير الله فابى العلم إلا أن يكون لله ولا شك أن خضور العلم والاستماع إليه ودرسه وتدريسه وبثه في الناس يأتي بخير حتى وإن كان لطلب العلم غولة وشهوة وصولة وحظ في النفس لكن نرجو الله تعالى أن يؤدي ذلك بصاحبه إلى خير كما سئل رضي الله عنه وارضاه قيل له الرجل يتعلم العلم لنفسه خير أم لا قال عسى او قال أرجو أن يرده إلى الله أرجو أن يرده إلى الله كفحر وكهانة ونحوها فالعلم بها باطل على كل حال. هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة هي الحرص على ما ينفع الحرص على ما ينفع وترك ما لا فائدة فيه او ما كانت فائدته قليلة هذا الأمر الثاني والحقيقة إن هذا المنطلق والذي حدا به أن أبدأ في مثل هذه الدروس لا سيما وقد وجدت أن هذا الفن مهجور ويعني عفى عليه رجح من الدهر لم ينظر إليه مع استشرائه في غالب العلوم الشرعية في الأصول والفروع وحتى في التوحيد في العقائد وفي علوم الجدل وفي علوم العربية كما لا يخفى دارس النحو والصرف والبلاغة ذلك العلم بعدما دخل مستش وسنتكلم عن يعني بعض أمارات هذا فيما يأتي فتحصيل ذلك العلم من الآليات الضرورة لطالب العلم من الآليات التي لا يستغني عنها طالب العلم لاسيما مقدمة فيها لاسيما مقدمة فيها لا يستغني عنها طالب العلم بحال النقطة الرابعة والأخيرة أن المقصود من ذلك الدرس أن يكون مقدمة مقدمة للمجتهد وأن يكون غاية للمبتدئ. إذ أن المبتدي الذي يريد كفايته من ذلك العلم يتفهم به الأصول وبعض الفروع المنطقية التي توجد حتى في كتب الفقهاء وحتى في كتب التفسير أحيانا لا يخلو كتاب من كتب المتأخرين لسيما من بعض المائة الخامسة من قولهم مثلا وذلك رسم لا حد فيحار في ذلك طلب العلم ما, ما ما قصد المؤلف من قوله ذلك رسم لا حد؟ ما الفرق بين الرسم والحد؟ مثلا أو قولهم وذلك ذلك فيه دور خلاص؟ وذلك تعريف بأو التي للترديد وهو منقوض ما معنى التعريف بأو الحد بأو لا يقبل؟ ما هي شروط التعريف؟ وأمثال ذلك لا تخلو منه الكتب حتى في النحو والصرف. لاسيما الذين يعني يتعمقون في درس النحو. والصرف يدرسون العلل النحوية وكذا كل ذلك مبناه على العقلية كذلك الشارعين في علوم لا سيما الشارعين في علوم الاعتقاد من الرد على المنا على, على ال وال والمتكلمة وإجبار هؤلاء طبعا ذلك يحتاج إليه لا شك وسيأتي مزيد تفصيل الكلام على حكم تعلم المنطق مفصل فيه بعض المسائل المفيدة في هذا المبحث. المهم جدا إذا هذا الدرس لن يكون غاية قصوى لمن يريد التدرج في هذا الفن لا القصد من ذلك الدرس حل الإشكالات ووضع المقدمات التي تعين من يريد الاكمال أن يكمل جيد والتي تكفي من يريد الاكتفاء أن يكتفيها هذه المقدمات إن شاء الله تكفي من يريد الافتفاع إذا أراد أن يختصر على ذلك بها ونعمة انتهى الأمر بالنسبة له من أراد الإتمام فهو يحتاج ذلك لأنه إن شاء الله إذا ضبط الأصول والفروع التي نحن ذاكروها إن شاء الله تعالى في هذه اللقاءات إذا ضبطها سهل له كثير من مباحث ذلك الفن ولم يعصر عليه إلا القليل الذي يعصر على المتقدمين في هذه العلوم كبعض خلافاتهم وكبعض المباحث التي لم يشر إليها صاحب السلم اختصاراً وتسهيلاً على المبتدئ لكن لب العلم موجود في هذا المثل فمن ضبطه استطاع على ذلك أن يشرع في المطولات ولن تقف أمامه إلا بعض إشكالات يفأل عنها ولا يحتاج من يشرح له الكتابة برمته فقط يحتاج بعض الإشكالات يحتاج من يحل له هذه الإشكالات جيد. لذلك ننصح في مثل هذه العلوم العقلية كالمنطق والنحو والصرف وبعض مباحث البلاغة والأصول ألا يكون الطالب خاملا خامدا بل يجب الطالب أن يدون المنطق بل كل العلوم بدون تقييد لا فائدة منها ليس هذا يعني معناه عدم الحفظ أو عدم لا احفظ لكن يجب ان تقيد العلم بالكتابة كما هو مشهور عن السبس كذلك اود ان انبه قبل ان ابدأ ان ذلك الدرس تعليمي للمبتدئين يعني لن اطيل ذيول الكلام فيما لا ينفعنا من تدقيقات او ردود او تعقبات او مثل هذا لا القصد هو حل هذا لان انا ادرك أن أتفهم أن هذا العلم مجهول عند الكثيرين بل علم النخوف ليس مجهولا فقط انا أدرك هذا جيدا كما سبق في النحو الصرف أيضا في, في دروس السابقة أنا أدرك أن هذا العلم مخوف عند الكثيرين ويعني مجهول وربما يعني لكن لأجل ذلك لأجل ذلك إن شاء الله سأحاول جهدي أن أيسر وأبسط بدون إخلال بدون إخلال فإن فهنت ذلك التفصيل والتيسير ستجد أن الأمر ميسور وسهل وليس كما كان يعني في بالك إن شاء الله تعالى. خلاص لذلك أرجو من الإخوة أن يدونوا أن يتعلموا أن يسمعوا ويكتبوا يعني الاتفاء بالسمع هذا أنا أتكلم لذلك أنا سألت من الذين سيواظبون ويريدون أن يحصلوا لذلك أنا أيضا أعيدكم أنني لن أطيل يعني قصار ذلك الشرح عشرة دروس أو تسعة لماذا؟ لأن طبعا من العادات الحاصلة أن يشرع الإنسان في كتاب أو متن ولا يتمه وأنا لا أحب ذلك أبدا. كما قال أبو الطيب ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمامي فالمقصود هو إتنام هذه المباحث إتنام هذه المباحث لا أن نشرع في مباحث سهلة كتصورات مثلا كتصورات وهي المباحث سهلة ميسورة والحدود ونعجن فيها الكلام شهورا مديدة ثم لا نشرع في مقصود علم المنطق وهو الأقصة والبراهين وهذا هو الصعب هذا الذي يجب أن يشرح وهذا الذي فيه شغل وعمل المقصود أن يتم هذا المتن على وجه نصف وسط من التيسير وبدون قصور ولا تطيل. كذلك أود أن أبدأ أن مثل هذه العلوم كالنحو مثلا والمنطق أنا دائما أمارس بالنحو لأن بينهما تداخل كما سيأتي في كلام الماتن الآن. يحتاجه تفاعلاً لذلك أنا طبعا لم أوافق أن تنقط الغرفة لأنني سأسأل أثناء الدرس وسأنتظر الإجابات وأنتظر أيضاً تفاعل الناس يجب وزيم النعمة الله علينا أن هذا الآن في الإنترنت يسمح بالتفاعل في الدرس قد لا يحدث ذلك في محاضرة أو في مسجد لكن الآن إذا أسألوا الطالبين سؤالاً فيجيبون هذا أيضاً من من من نعمة الله علينا أن ندرك التفاعل بين الطلبة هذا الآن مشهور بالدرس التفاعلي أو التعليم التعاوني في المجموعات الصغيرة أو ما يسمى بذلك عند الدرسين بطلق التدريس وأشبه ذلك فهذا يكون مفيدا لا شك كذلك يوضح لدى المدرس حصول الخلل في الفهم وهذا أشكل من عدم الفهم الطالب الذي لا يفهم يسأل يسأل فيفهم لكن الإشكال وذلك الذي يؤتى منه كثير من طلبة العلم هو الخلل في الفهم والقصور فيه فإذا حدث الخلل في الفهم ونمى مع الطالب لم يستطع إصلاحه إلا فيما ندر يبقى معه يفهم الشيء غلطا ويبقى معه غلطا دائما ويبني عليه ويفر عليه وما بني على باطل فهو باطل لذلك مهم جدا أن ندرك هل فهمنا الأمر فهما صوابا أم لا من البداية خلاص. كذلك في بعض المباحث لا يمكن للمدرس أن يكمل قبل أن يوقن أن الطالب قد فهم لأن هذه النباحث بعضها مبني على بعض كما سيأتيكم إن شاء الله بدون فهم وتحقيق نسبة الالفاظ للمعاني و الدلالات وأنواع العلوم والفرق بين الكل والكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئية على ما سيأتيكم لن تستطيع أن تتصور تصورا صحيحا وتفهم فهما صحيحا للحدود والتعريف لذلك لذلك إن شاء الله عز وجل أحيانا أنا هل تفهمون الذي لا يفهم يقول فأقرر حتى يفهم الجميع لكن الذي يفهم ما أقوله فهمه ووعاه وعنده سؤال طرأ على ذهنه هذا يؤجله لبعد الدرس لن أجيب عليه أثناء الدرس لأنه بهذه الطريقة لن ننهي شيئا فقط في الأشياء التي أنا يعني أحل لكم من هذا لكم هذا الذي لم يفهم شيئا قبل ان اتطرق لغيره ينبه انا لم افهم هذا لانه ببساطة اذا لم يفهم ذلك لم يفهم الذي بعده لم يفهم الذي بعده تمنحه بعضه مبني على بعض فهمنا هذا الضابط لكي لا تتعبوني ولا تتعبوا انفسكم خلاص؟ يعني اذا طرأ عندك اشكال او استفسار او سؤال هذا اجله بعد الدرس لكن اذا كان في كلامي أنا صعوبة واعتوار وأنت لم تفهمه أنا ما عندي إشكال أن توقفني أنا بعد النقطة أقول الذي يفهم يكتب ثلاثة الذي لا يفهم الذي لا يفهم يكتب ليس الذي لا يفهم الذي لم يفهم يكتب كذا فأنا أجزي ذلك اتفقنا على هذه القواعد خلاص هذه الأمات خلاص لن نكررها مرة أخرى طيب. موضوع ذلك الدرس هو شرح العلامة أحمد الدمنهوري الأزهري رحمه الله عز وجل على شرح السلم المنورق في علم الموت ذلك المثل مؤلفه. والعلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي وذلك الرجل رحمه الله تعالى قد كتب الله عز وجل لأكثر مصنفاته القبول فمصنفه المختصر لمبتدئ الفقه على المذهب المالكي مختصر الأخضري الذي اقتصر فيه على الطهارات والصلاة فقط هذا هو ما يبدأ به ودرج عليه كثير من طلبة العلم المالكية في درس الفقه وكذا مختصره في المنطق هو الذي استقر عليه العمل كالورقات للجويني في الأصول وكالآجرومية في النحو قد لا يكون هو الأفضل لكن هو الذي استقر عليه في بدء درس ذلك العلم وكذلك وضع مختصره النظم المشهور اللب في علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع وأيضا نغضي عليه القبول في الأرض وهو من أول ما يبدأ به طالب العلم في البلاغ. الجوهر المكنونة وشرحه في اللب المصون، كتبه وشرحه وذلك من عادته أنه يكتب الكتاب ويشرحه فنحن أمام واحد من المتأخرين المحققين لتلك العلوم بعض علوم الآلات المهمة مثل المنطق والبلاغة وأشبه تلك العلوم السلم المنورق هذا نظم شعري. النظم غير النفس النظم يكون شعرا وهو من بحر الرجز الذي هو ست تفعيلات من وزن مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل, مستفعل, مستفعل ثلاث تفعيلات في كل شطر على بعض الزحافات والعلل تدخل فيه لا تؤثر وليس موضوعا لكن هو بشكل عام هو من الرجز والرجز أسهل البحور الشعرية المتداولة التي كتب عليها العلمة ابن مالك الأندلسي جمال الدين رحمه الله الألفية ولذلك المتون فضلوا المتونة التي تكتب ببحر الرجز لكونه سهلاً نيسوراً يسهل يسور حظم كسرت شروح السلم كثيراً ومن أشهرها شرح المؤلف رحمه الله شرح الاخضري على ذلك النظم شرح دمنهوري الذي بين أيدينا، كذلك شرح العلامة إبراهيم الباجوري الشافعي، وعليه تقرير الأمبابي شيخ الأزهر، كذلك شرح العلامة الصبان حاشية الصبان أيضا على على الملوي، كذلك شرح المحلي الشافعي، وعليه حاشية العطية الأذهوري المالكي. حاصل أن شروح هذا المتن كثيرة جدا وأغلبها مطبوع موجود في الحلبي الطبع الحجرية القديمة وهي أفضل الطبعات وأدقها الكتاب الذي معي هو إضاح المبهم في معاني السلم من الدمنهوري والكتاب له طبعتان فيما نعلم الطبعة الأولى طبعة مصطفى البابي الحلبي في القاهرة وهي الطبعة القديمة المصفوفة صفا حجريا على طريقة الحواشي كتاب الآخر هو الذي طبعته مكتبة المعارف البيروتية بلبنان، وهو وهو بين يدي الآن طبعة 1996 الموافق سنة سبعة عشر أربعمائة وألف للهجرة لتحقيق الدكتور عمر فاروق الطبع عمر فاروق الطبع دكتوراه دولة في الآداب هو دكتور في الفلسفة وتحقيقه كما سيأتي فيه يعني جرائم عديدة بشكل عام طبعات مكتبة المعارف ودار الكتب العلمية طبعات سقيمة ملأ بالأخطاء طبعا مثلنا نرد على بعض الأخطاء يعني طبعا لا سيما يعني يحبذ لو يشتري الإخوة الذين سيواضبون هذا الشرح هو مو يعني موفور هذا مكتبة المعارف هو شرح صغير موجود في دار السلام للقاهريين أو المصريين وموجود في في أكثر الأماكن طبعة الحلبي قد لا تكون موجودة لكن طبعة دار المعارف أو مكتبة المعارف اللبنانية موجود طبعة أنيقة حمراء ملونة ما طيب سنشرح المقصود إن شاء الله ولن نطيل في مباحث متكررة كما عاني البسملة والحمد لله أخي لن أشرح هذا الكلام سأقتصر فقط على ما ذكره الشيخ في الكتاب. طبعا اخترته شرح الدمنهوري لأنه ايثر الشروح ايثر شروح السلم باطلاق ايثرها واخصرها شرح مختصر جدا ومع ذلك لا يخلو من فوائد سنزيد عليه فوائد لكن ان شاء الله اذا ضبطنا ذلك الشرح فانه يسهل ويؤثر ما عاداه من الشروح جيد انا وضعت لكم الرابط الذين لن يستطيعوا شراء الكتاب انا وضعت لكم الرابط على الانترنت في هذا الكتاب حبازة لو لا يترفقون هذا الرابط على التكست مرة أخرى كي يتابع معنا الإخوة يقرؤون معنا من الكتاب والحقيقة أنا كان ممكن أشرح بدون الشرح أن أستقي الشرح من الدمنهوري وغيري لكن أنا فضلت أن يكون الشرح أن نقرأ من شرح الدمنهوري تأليفا للإخوة لأنه طبعا العلم العلم كما قلت إذا كان مخوفا فليس من الجيد أن نبدأ فيه بنظم أيضا يعني ذلك يكون يعني صعوبات فوقها بعضها فوق بعض يعني هو أصلا علم الإخوة يتحسسون فيه الطريق فلم يعني أريد أن نبدأ أيضا بنظم والمعروف أن المنصور أيصر من المنظوم هذا لا شك فيه أن الميسور في الفهم يعني أيصر من المنظوم وإن كان المنظوم أيصر في الحفظ يعني نبدأ بسم الله قال الشيخ وزنوا بالقصطاص المستقيم بدأ بقوله تعالى وزنوا بالقصطاص المستقيم وهذا قوله تعالى في سورة الإسراء وأوفو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن ذأويل وقصده وزن فعل الأمر من وزن يزن زن فهو وازن وموزن فعل الأمر الثلاثي المعتل المثال الفعل المثال هو الذي يبدأ بحرف علة وزنة جيد ومن قواعد الصرفيين أنهم يحذفون حرف العلة في المضارع إذا كان الفعل مثالا وزنة يزنوا زن هذا فعل الأمر زنوا فعل أمر الجماعة زنوا بالقصاص المستقيم ولا شك أن أمثال هذه الآيات يستدل بها المناطق كثيرا في مباحثهم للمنطق إن كانت هذه الآيات أصلا في الوزن حقيقة بالموازين في التجارة والديوع والكيل بالمكاييل، إلا أنهم يستدلون بهذه الآية على مطلق الحكمة. جيد لأنه يقال للرجل الحكيم أنه يزن أقواله وأفعاله، فذلك على سبيل، على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. هم يستدلون بهذه الآيات وأشباهها وزنوا بالقصاص المستقيم، أي كما تزنون أشياءكم وحاجياتكم. فزينوا أقوالكم وأفكاركم، وذلك يكون بالمنطق. طيب. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. سيما لو أحد الإخوة يفتح هذا وينسخ لنا سطور التي نقرأها يضع على التكس كي يراها الإخوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم للصواب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان على الدوام وضعه البسملة معناها ابتدائي أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهنا في الكتاب يكون تقدير الفعل أكتبوا بسم الله والرحمن الرحيم اسماني لله تبارك وتعالى وصفان قيل الرحمن هو المنعم بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها وقيل الرحمن عام في الدنيا والآخرة للكافر والمسلم وقيل الرحيم خاص بالمسلم وقيل الرحمن صفة ذاته والرحيم صفة فعله وذلك ما ذهب عليه ابن القيم وابن تيمية وهي أقوال ثلاثة مشهورة الحمد لله الملهم للصواب ألهم إذا أوحى وعلم الملهم اسم الفاعل من ألهم يعني علم وأوحى الملهم للصواب الصواب هو ضد الخطأ ضد الخطأ الحمد لله الملهم للصواب سيأتي الكلام على الحمد بعد قليل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصفه بالسيالة حق لا شك وجائز في غير التعبديات كالتشهد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناطق بالحكمة وفصل الخطاب أقول في بداية الكتاب هذا ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال إذن أول فإذا نقول في بداية الكتاب براعة استهلال ما هي براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يبدأ المصنف أو المتكلم لا فرط موضوعه بما يوافقه بما يوافقه يعني هو المؤلف يكتب في المنطق الآن فلماذا لم يقل الحمد لله رب العالمين وطسم على سبه محمد أشرف المرسلين أو خاتم النبيين لم يقل هذا قال الناطق بالحكمة وفصل الخطاب. إذا ذكره للحكمة وفصل الخطاب مواًة لموضوع الدرس الذي هو المنطق. هذا يسمى براعة استهلال. الاستهلال يعني التقديم والابتداء. براعة الاستهلال صنف صنف من صنوف البديع يبدأ به الخطبة. جيد. ف بدأ خطبة الكتاب بشيء يلائم المنطق فقال الناطق بالحكمة الناطق وهذا يعني واضح أنه من المنطق كما سيأتي الناطق بالحكمة وفصل الخطاب وقصده بفصل الخطاب هو الكلام الذي يفصل بين الحق والباطل من أقرب طريق هذا فصل الخطاب كما قال عز وجل وصفاً للقرآن إنه لقول فصل فصل فمعنى قول فصل يعني يفرق بين الحق والباطل بوضوح وجلاء ونبيل صلى الله عليه وسلم أون في فصل الخطاب كما, كما, كما كان لداود كما قال اوتيت جوامع الكلم في الحديث المشهور اوتيت جوامع الكلم فهذا من جوامع الكلم فصل الخطاب فقال الناطق بالحكمة هو فصل الخطاب فإذا الخطاب والبيان الفاصل القاطع وعلى آله وصحبه الكرام الكرام جمع كريم الكرام جمع كريم هو جمع سماعي لأن القياس كرماء فعيل على فعلا كما هو مقرر عند الصرفين كذلك <تصفيق> الأصحاب جمع سماعي ليس قياسيا وعلى آله وأصحابه الكرام <تصفيق> قوله على آله فأن المؤلف رحمه الله يذهب مذهب أغلب النحويين الذين يرونه أنه لا يعطف الآل على النبي من غير حرف الجر، وعلى آله لم يقل وآله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين طبعا تعريف الصحابي والتابعي محل درسه علوم الحديث ومن تبعهم بإحسان على الدوام من تبعهم بإحسان على الدوام يعني من تبع سنتهم سنة الصحابة والتابعين على الدوام يعني دائما الجار والمجرور متعلقان بحال محذوف ومن تبعهم دائما على الدوام يعني دائما هذه تعرب حالا وبعد أفها أما بعد وتقدروها مهما يكن من شيء فأقول كذا وكذا وبعد فيقول أحمد الدمنهوري بلغه الله الآمال ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال فيقول الفاء الفاء ملتزمة الفاء ملتزمة بعد أما بعد وبعد يعني يجب هذا على الصحيح أن يقول أما بعد فكذا وبعد فكذا جيد ويجوز تركها قليلا يجوز تركها قليلا لكن الأغلب والأفصح أن الفاء واجبة بعد أما بعد لأنها جملة جواب الشرط لأن هذا أصل شرط مهما يكون من شيء فكذا, فكذا بعد الدرس يا صهيبة نعلم السؤال في موضوع الدرس نعلم مهما يكون من شيء مهما مبتدأ واسم شرط ويكون فعل الشرط مجزوم إلى آخرين نعلم هذا بعد الدرس إن شاء الله خلينا في المباحث فاعتنا نخلص وإذا عنده أي إعراب أو إشكال نأخذ بعد الدرس إذن هذه الفاء واجبة في الأكثر الفصيح نعم يقول فيقول أحمد الدمنهوري نسبة إلى دمنهور محل مصرورة بمصر طبعا دمنهور في الدلتا في وجه بحري يعرفها طبعا المصريون وغيرهم دمنهور فيقول أحمد الدمنهوري بلغه الله الأمال يعني وصله الله إلى ما يأمل ويحب ورزقه التوفيق في الأقوال والأفعال نذا قال؟ قال قد سألني بعض الطلبة المبتدئين سألني بعض الطلبة المبتدئين أن أشرح سلم المنطق أن أشرح سلم المنطق التي ألفها عبد الرحمن ابن محمد الأخضري شرحا يكون في غاية الليل طبعا واضح السجع الذي كان موجود كان موجودا عند المتأخرين في كتاباتهم وألا لا أزيد على حل ألفاظه فقط يعني يريد أن لا يزيد يقتصر على حل الألفاظ يعني توضيح المشكل والصعب منها وأن لا أزيد على حل ألفاظه ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه يعني يريد أن يُيثّر على الذين يحفظون هذا النظم أن يفهموا معناه ليظفر يعني لينال ويأخذ ويفوز ويحوز ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه من؟ اسم النوصور فاعل ليظفر بفهم معناه من هو من حفاظه فأجبته لذلك فأجبته لذلك مستعينا حال منصوبة أجبته مستعينا بالقادر المالك والقادر من أسماء الله تبارك وتعالى وكذلك المالك هل هو مقيد بمالك الملك أو مالك يوم الدين لكن هو قال المالك مسميا إياه يعني حال تسمية إياه سميت ذلك الكتاب هذا حال أيضا إضاح المبهم من معاني السلم إذن سمى الكتاب أو سمى ذلك الشرح إضاح المبهم من معاني السلم والإضاح هو البيان والتجلية والتفهيم للشيء هذا مصدر إيضاح المبهم المبهم هو الغامض المبهم هو الغامض الذي فيه لبس عكسه الواضح من معاني السلم السلم هذا اسم طبعا النظم طالبا من السميع البصير أن ينفع به يعني بالشرح كما نفع بأصله يعني بالنظم إنه على ذلك قدير إنه على ذلك قدير قال رحمه الله تعالى يبدأ الآن في نظم السلم قال رحمه الله يعني قال الأخضري الذي يقول هنا والأخضري ليس الدمنهوري قال رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة مرة أخرى الذين يضبطون المثل الحمد لله الذي قد أخرجا نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأو مخدراتها منكشفة أقول، أقول وأقلت في الصلاح المصنفين والمؤلفين تكون للشرح أو لذكر قول المؤلف. إذا المؤلف يحكي أقوالا عديدة، ثم يقول قلت أو أقول، إذا هذا كلامه هو. هذا كلامه هو. أقول الحمد لغة السناء بالكلام على المحمود بجميل الصفات. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الحامد أو غيره بدأ المؤلف رحمه الله يشرح الحمد لأن الأخضري قال الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرجه قال الحمد لغة يعرف العلماء الشيء لغة وفطلاحا لغة أي في الوضع اللغوي معناه في اللغة معناه المعجمي هذا المعنى اللغوي لغة فقوله الحمد لغة يعني في اللغة في اللغة هذا منصوب على نزع الخافض عند المهتمين بالنحو هذا يقول منصوب على نزع الخافض الحمد في اللغة لغة ثم يسنون يعني يذكرون ثانيا المعنى في الاصطلاح إذا البدء يكون بالمعنى في اللغة يعني الصلاة لغة الدعاء الزكاة لغة النماء أو الطهر ثم يكون المعنى في الاصطلاح ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصة على معنى مخصوص ذاك تعريف الاصطلاح ما هو الاصطلاح؟ قيد وزير فوعد الاصطلاح يذكرون في الحراشي قالوا الاصطلاح هو اتفاق جماعة مخصوصة على معنى مخصوص جيد فعلماء النحو النحا له مصطلاحهم جيد وعلماء الفقه له مصطلاحهم الى اخره يعني مثلا المبتدأ المبتدأ لغة المبتدأ لغة هو أول شيء مطلقا أي شيء في الأول يكون مبتدأ مبتدأ المطر أوله جيد ومبتدأ النار الشرر مبتدأ الشيء أوله لكن عند النحاة لهم مصطلاح مخصوص لهم مصطلاح مخصوص خلاص هو المرفوع المتجرد عن العوامل اللفظية مثلا تعريف ابن الحاجب هذا الكلام ليس في اللغة طبعا هذا ليس تعريف المبتلأ في اللغة لكن هذا تعريف المبتلأ في الصلاح النحاء عند جماعة معينة مخصوصة من العلماء اصطلحوا يعني توافقوا وتواضعوا على معنى معين يرى في صوت الإخوة معي. معايا إذا معنى في اللغة والتأكيد في الصلاح فهو الآن يعرف الحمد في اللغة ثم في الصلاح يأتي على ذلك المعنى في العرف إذا المعنى يكون لغويا واصطلاحيا وعرفيا المعنى في العرف معناه ما اشتهر بين الناس خلاص إذا كل شيء يكون له ثلاث معاني اصطلاحا لغة اولا ثم اصطلاحا ثم عرفا طيب ما الفرق بين الاصطلاح والعرف قلنا الاصطلاح هو اتفاق مجموعه مخصوصه اما العرف فهو يكون عاما شاملا إذن العرف أعم من الاصطلاح والاصطلاح أخص من اللغة جيد اذا سؤال ما هو أخص الثلاثة ما هو أخص الثلاثة اللغة أم الاصطلاح أم العرف لا الاصطلاح طبعا يعني قلت العرف ما شاع وانتشر العرف ما شاع وانتشر لكن اللغة بلعك أغلب المعاني اللغوية تكون عامة مثل الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء لكن الصلاة شرعا العبادة المخصوصة بالنية المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم المجتملة على أقوال وأفعال هل الصلاة بمعنى الاستلاحي أعام أم أخص من اللغة من المعنى اللغوي لا شك انه اعم لان الصلاة الشرعية المطلوبة الصلاة الشرعية المطلوبة تجتمل على الدعاء تجتمل على الدعاء لذلك المعنى الاسطلحي غالبا ليس دائما غالبا اعم من اللغوي الا في اطراف يسيرة عدها اللغويين عدها اللغويون يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى إلى كالأدب الأدب في اللغة هو الطعام الأدب في اللغة هو الطعام لكن السطحًا عند الأدباء له معاني طويلة الأدب في اللغة هو الطعام لا ترى الآدب فيهم ينتقر الآدب ومنه سميت المأدبة المأدبة يعني مائدة الطعام خلاص الأدب في اللغة هو الطعام هذا معنى مادي حسي لكن الأصل يا الأخوة أن المعنى في اللغة يكون أعام من الصباح والاصطلاح يكون أخص من العرف قال الشيخ الحمد لغة يعني في اللغة منصوب على نزع الخص الحمد لغة السناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته هذا التعريف تعريف المتأخرين أوعب من تعريف الزمنهوري التعريف الذي درج عليه متأخرون إنه الحمد هو السناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم لكن ليس هذا مبحثنا أبدا ولم نطيل الكلام في معاني بالمعاني الأخرى فقط نحن نقتصر على كلام المؤلف ولا نزيد عليه مش من مباحثنا، <تصفيق> وأنا مش عايز أفصل في الفرق بين الشكر والحمد والسناء والمبح لا يعنيني هذا الآن أبدا الحمد لغة الثناء بالكلام قوله بالكلام خرج به الفعل فإزداءك المعروف لإنسان لا يسمى حمدا بالمعنى الاستلاحي بالمعنى الاستلاحي الحمد هو الثناء بالكلام فبعضهم يقول باللسان عن طريق المجاز المرسل الذي علاقته المحلية لأن اللسان محل الكلام أستنأوا بالكلام على المحمود المحمود هو الذي يحمد المحمود هو الذي يحمد اسم المفعول من حمد يحمد فهو حامد ومحمود على المحمود بجميل صفاته لذلك بعضهم يقول على جهة التعظيم لماذا على جهة التعظيم لأنه إذا كان الحمد بمقبوح الصفات لا يكون حمدا، بل يكون استهزاءا، كما قال على ذق إنك أنت العزيز الكريم. قالوا إهانة، إهانة. ليس ذلك حمد ولا ليس ذلك حمد حمدا ولا متحة. إذا ذلك قالوا على وجه التعزيم. إذا قولهم على وجه التعظيم بعض العلماء قيد خرجت به الإهانات. لأن الإهانات تكون الثناء بالكلام على المحمود أو على المزموم بقبيش صفاته جيد لأن طبعا الثناء يستعمل في الخير والشر الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته هذا الحمد في اللغة وعرفا في العرف يعني هو فعل ينبئ يعني يظهر عن تعظيم المنعم اسم الفاعل من الثلاث المزيد انعم ما ينعم فهو منعم بسبب إنعامه على الحامد او غيره اذا كما ترون أن الحمد في اللغة أخص من الحمد في العرف الحمد في العرف عام يشمل كل فعل سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح واضح اذا النسبة بين الحمد لغة وعرفا نسبة العموم والخصوص المطلق وسندرس هذه النسب فيما يأتي إن شاء الله تعالى عموم وخصوص كل حمد لغة فهو حمد فهو حمد عرفا لكن ليس كل حمد في العرف يكون حمد في اللغة يعني مثلا اذا انا اعطيتك منديلا تريد منديلا ام منديلا تريد, تريد منديلا فانا اعطيتك منديلا هذا المنديل ذلك الفعل يسمى في العرف حمدا خلاص لكنه في اللغة هل يسمى حمدا لا يسمى حمدا اذا الحمد العرفي اهام من الحمد اللغوي مفهوم جيد مفهوم هذا الحمد في اللغة والحمد في العرف ثم قال والشكر لغة كلا وذلك استطراض <تصفيق> ذلك استطراض من المؤلف لأن الشيخ لم يذكر الشكر فذلك استطراد ما هو الاستطراد الاستطراد في الصلاح المؤلفين هو خروج المؤلف عن موضوعه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. أكتب هذا التعريف. الاستطراد هو خروج المؤلف عن موضوعه لأدنى مناسبة ثم العودة إليه. يعني أنا الآن قلت الحمد لغة هذا منصوب على نفسه الخافد. هذه فإذا لكن. ممكن أستطرد أقول وما هو, هو المنصوب على نزع الخاص؟ ومتى يجوز ومتى يجب هذا نحو ليس منطقا هذا درس آخر فإذا فعلت ذلك هذا يكون استطراضا يعني خروج عن الموضوع لأدنى مناسبة ما هي المناسبة هنا إن نقل لغة لماذا لم يقل لغة أو لغة يجب أن نفهم لماذا فهذه المناسبة لأدنى مناسبة وهذا شائع جدا في كتابات المتأخرين طبعا هذا استطراض فقوله هو الشكر كذا كذا هذا استطراد. هذا استطراض لأن المؤلف قال الحمد فقط لم يشكر قال الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا الشكر في اللغة هو الحمد في الاصطلاح مع إبدال الحامد بالشاكل جيد. يريد أن يقول معنى الشكر في اللغة هو معنى الحمد في الاصطلاح يعني إذا قلت الحمد لله فلغة أنت قد شكرت الله هذا لغة هذا لغة يقول مع إبدال الحامد بالشاكش جيد. يعني بدل أن تقول فعل ينبئه عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الحامد فقول على الشاكر لا اخي اكتب انا قلت لك اكتب ابا صهيب انا قلت لك اكتب اذا تعريف الشكر لغة هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب انعامه على الشاكر او غيره اذا لما قل لي اعطني منديلا فاعطيته منديلا هذا شكر في اللغة وحمد في العرف تاني لما أعطيته منديلا هذا الفعل الجليل العظيم طبعا لما أعطيته المنديل هل هذا حمد في اللغة أم لا بسرعة هل هذا حمد في اللغة أم لا في اللغة هل هذا حمد الثناء بالكلام على المحمود لا لا طبعا هذا لغه ليس حمدا لكنه حمد عرفا جيد حمد في العرف كويس طيب اعطائي المنديل له هل هو شكر ام لا هو شكر إذن الحمد العرفي هو الشكر اللغوي لا فرق بينهما الحمد العرفي الذي يكون بالفعل ليس بالقول يعني هو هو الشكر في اللغة الذي هو أيضا الفعل تمام الشكر لغة هو الحمد, هو الحمد مع إفدال الحامد بالشكل فقط لا غير خلاص وذلك ما نطق به القرآن اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود ثم عملهم شكرا ثم عملهم شكرا شاهد ما قال اعملوا حمدا ما قال اعملوا شكرا اعملوا شكرا واضح شاكرا لأنعمه قالوا شاكرا لأنعمه قالوا المفقول المفسرون عاملا بها عاملا بها قال وعرفا هذا اللي أنا عرفنا الشكر في اللغة عرفا صرف العبد صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله انظر الآن الشكر في اللغة كما قلت قبل ذلك أخف أخف من الشكر في العرف الشكر في العرف عام يقول وصرف العبد يعني أن يوجه العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله فكما ترى أن المعنى عام من الشكر في اللغة واضح إلى ما خلق لأجله يعني للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه قال الشيخ وتحقيق الكلام وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة البسملة والحمدلة نحت نحت يسمى عند اللغويين نحتا والنحت عندهم النحت عندهم هو وصف الجملة بالاسم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جملة اسمية او فعلية على خلاف نعبر عنها باسم بسم واحد. نقول البسملة هذا يسمى نحت. يسمى النحت عند علماء. <تصفيق> هذا نحت عند اللغويين. نحت. مثل البسملة والحمدلة والحوقة. خلاص. والطلبقة والدمعزة. أدم الله عزك. يقولون دمعزة. الطلبقة أطال الله بقاءك. وأصرد له السعليب فصلا في كتابه. في, في النحط قال وتحقيق الكلام على البسملة والحمدلة والشكر والمدح يفرقون بين هذه بين الأشياء جميعها لغة وعرفا والنسبة بين الثلاثة ما هي النسبة؟ هل هي نسبة تباين وتخالف أم نسبة ترادف أم نسبة اشتراك أم نسبة عموم وخصوص مطلق أموم وخصوص وجهي أم نسبة تضايف سندرس هذه النسب جميعها في ذلك الشرح إن شاء الله نسبة اللفظ إلى معناه ما هي؟ يقول النسب بين الثلاثة ما العام وما الخاص منها؟ ما الأعم وما الأخاص؟ النحت هو ضرب من الاشتقاق يشتق من الجملة إثماً على وجه العالمية لا تعريف الدقيق عند علماء اللغة تعريف صعب شوية هو اشتقاق ضرب من الاشتقاق ضرب من الاشتقاق من الجملة باسم على سبيل العالمية يبقى اسم الجملة بدلا ما تقول قال باسم الله الرحمن الرحيم تقول قال البسملة وخلاص قال البسملة كأنه علم علم شخصي يقول لكن ما تهتم بهذه التعريف ليس هذا مهم الآن يقول النسبة بين الثلاثة في رسالتنا كشف اللسام عن مخدرات الأفهام. الشيخ رحمه الله كتب رسالة لم تصلنا ولم ترها عيني فيما أعلم عن الفرق بين هذه الأشياء وعن مقدمات العلوم اسمها كشف اللسام هو القناع الذي يغطي الوجه عن مخدرات عن مخدرات الأفهام. المخدرات هو اسم الفاعل من الفعل المضاعف الثلاثي المزيد بحرف خدر يخدر إذا غطى فالمخدى هو المغطى ومنه سميات المخدرات وهذه الأشياء إذن المخدرات هي الأفهام هي عفوا المسطورات المغطيات إذا المخدرات الأفهام هي المسائل المغطى الصعبة غير المفهومة كشف اللي سامع المخدرات الافهام عن مخدرات الأفهام كما كتاب كشف المخدرات بشرح اخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي الشيخ الناس المشهور عند الحنابل اخصر المختصرات عليه, عليه شرح اسمه كشف المخدرات كنت راسل اساس المكتبه اقول له كشف المخدرات يقول لي هتودينا في دهيه ايه كشف المخدرات ده خلاص يعني كشف المستورات المشكلات الصعبة خلاص يقول والله علم على الذات الواجب الوجود الحمد لله معنى الله يعني يريد أن معنى لفظ الجلال أو الاسم الحسن يقول الله علم على الذات الواجب الوجود علم يعني اسم شخصي خلاص يعني شخصي وليس كليا وإن شاء الله عز وجل سنفصل هذا في كلامنا على دلالات الألفاظ طبعا هناك شيء مهم جدا نحن الآن نشرح في بداية الكلام هناك بعض الأمور يذكرها المؤلف لها اصطلاح خاص إذا أنا أفضت في شرح الاصطلاحات لن ننتهي لذلك أنا أفعل بعض الإحالات انتبه إليها أنا أقول كلمة العالم هذه سوف إن شاء الله سوف نذكرها في الكلام على دلالات الألفاظ. لا تأخذ هذه الكلمة وتنام. قيد عندك سنأخذها في دلالات الألفاظ ونح نقول ما الفرق بين الكلي والشخصي. خلاص الكلي والجزئي سنتكلم على هذا في مواضيع جيد. فهذه الإحالات سنأتي عليها لكن أنت لا تنسها. لا تنساها علم يعني اسم. خلاص اسم مخصوص يعني على الذات الواجب الوجود. الوجود أقسام عند علماء الكلام الواجب الوجود هو الممكن والممتنع الممتنع هو المستحيل الذي لا يتصور في العقل حصوله. خلاص سمعا أو عقلا أو كلاهما كالشريك لله والولد والصاحبة وككون الواحد أكبر من الخمسة هذه مستحيلات وكالجمع بين النقيضين ورفعهما. كل هذه مستحيلات ممتنعة الوجود أقسام عند المتكلمين واجب واجب وممكن وممتنع واجب وممكن وممتنع نبدأ بالممتنع الممتنع هو ما لا يتصور في العقل حصوله ما لا يتصور في العقل حصوله سمعاً أو عقلا أو كلاهما خلاص <تصفيق> كما مثلت والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه وهو الله تبارك وتعالى واسمائه وصفاته طبعا خلاص لا يتصور في العقل عدمه وهو الله عز وجل فقط لا واجبه غيره تقدست اسماءه لا واجبه غيره هو ما لا يتصور في العقل عدمه ما لا يتصور في العقل عدمه ما لا يتصور في العقل عدمه يعني يحيل العقل أن يكون عدما بل هو واجب الوجود يوجب العقل وجوده ما سوى الواجب والممتنع فهو ممكن الوجود يتصور العقل وجوده وعدمه كسائر المخلوقات كلكم ممكنات ممكن وجودك ممكن يتصور وممكن يعدم قبل أن تخلق ثم خلق ثم تموت يتصور عليك الوجود والعلم لا إشكال فيها فالممكن كل ما سوى الله تعالى، كل ما سوى الله فهو ممكن وفي تلك التفصيلات أخرى ليس ذلك محلها الله عالم على الذات الواجب الوجود وأخرج بمعنى أظهر الحمد لله الذي قد أخرج يعني أظهر نتائج الفكر لأرباب الحجة قال النتائج جمع نتيجة وهي المقدمات وهي المقدمة اللازمة للمقدمتين كالعالم حادث اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. طيب. عندما تقول العالم حادث. جيد. هذه نتيجة. ما معنى نتيجة؟ يعني نتجت عن غيرها من القضايا. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ نقول العالم متغير هذه مقدمة أولى نسميها الصغرى وسنأتي على ذلك في باب القياس لكن نقول فقط من باب يعني يجب أن نقول هذا المقدمة الأولى العالم متغير هذه مقدمة أولى صغرى ثم نقول المقدمة الثانية كل متغير حادث يعني موجود بعد أن لم يكن حادث موجود بعد عدمه. طيب إذا الأولى العالم متغير وكل متغير حادث ما النتيجة إذا إذا العالم العالم حادث العالم حادث هذا قياس منطقي بسيط جدا يتكون من مقدمتين ونتيجة مقدمتين ونتيجة ما هي النتيجة. العالم حادث ما هما المقدمتان العالم متغير وكل متغير حادث واضح جيد مفهوم معايا الإخوة غير واضح عندما تقول العالم متغير هذه مقدمة واضح مقدمة اولى القياس مثل العمليات الرياضية يتكون من مقدمات ونتائج واحد زائد واحد يساوي اثنين صح العالم متغير هذه مقدمة اولى نقول عنها صغرى مقدمة صغرى المقدمة الثانية تقول كل متغير حادث كل متغير هذه مقدمة ثانية اذا العالم متغير وكل متغير حادث ما النتيجة لأذا القياس نقول إذن،, إذن العالم حادث هذه القضية دلاشت القضية هذه الجملة العالم حادث نسميها نتيجة نسميها نتيجة في الصلاح هنا. عند المناطق نسميها نتيجة مقدمة صغرى وكبرى ونتيبة ده في القياس البسيط اللي بتلو من مقدمتين ونتيبة خلاص نسميه القياس الاقتراني الاقتراني هناك قياس اخر يكون مركب وطويل مثل القياس الاستثنائي طويل سننظر هذا في القياس ان شاء الله فقول الشيخ الحمد لله الذي قد اخرج يعني اظهر ووضح نتائج الفكر لارباب الحجج. نتائج الفكر. إذا الفكر هذا له نتائج يفكر وله نتائج يقول وأخرج بمعنى أظهر والنتائج جمع نتيجة. من هي النتيجة؟ قال وهي المقدمة اللازمة. الصواب أن يقول وهي القضية اللازمة. هذا غلط من المؤلف قوله وهي المقدمة اللازمة. الصواب أن يقول لأن هذه ليست مقدمة. الصواب أن يقول وهي القضية اللازمة للمقدمتين. السابقتين عليها يعني حطنا كلام على التكت وهي المقدمة يعني هي القضية قصده القضية هذا صدق قلم من المؤلف. وهي القضية اللازمة للمقدمتين ك. سيقول مثال الآن كالعالم حادث هذه نتيجة لماذا اللازم اللازم لقولنا العالم متغير وكل متغير حادث يعني انت اما تجيب صورة القياس تجيب ورقة زي القسمة المطولة كده تكتب في السطر الاول العالم متغير خلاص وتكتب في السطر اللي تحته المتغير حادث بعدين تكتب خط كده وتطلع بالنتيجة تحت العالم حادث وقالين هتلاحظ حاجة بسيطة جدا اني في كلمة متكررة العالم متغير وكل متغير حادث إيه هي الكلمة المتكررة بين الجملتين إيه هي الكلمة المتكررة بين الجملتين دول تاني العالم متغير وكل متغير حادث آه بالضبط كا إشطبهم مع بعض تطلع النتيجة العالم حادث ديرياض العالم حادث كلام ده في القياس البسيط بس طبعا في أنواع أخرى من الأقياس فيها شغل تاني لكن القياس البسيط الاقتراني بنفقة الحد الوسط تظهر النتيجة إذا عندك مقدمة كبرى صغرى وكبرى الوسط هو الكلمة المتكررة إذا حذفتها تصل إلى النتيجة على طول وسأتي تفصيل ذلك في بعد إن شاء الله إذا قول الشيخ الحمد لله الذي قد أخرجاه نتائج الفكر لأرباب الحجار قال الشيخ الفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخيل هذه المصطلحات الذين حضروا شرح الورقات قبل ذلك تكلمنا عليها هناك الفكر والتخيل الفكر وحركة النفس في المعقولات إذا تفكر هذه موجودة في الكتاب إذا الكتاب معكم هذا في الكتاب هذا في الكتاب الفكر حركة النفس في المعقولات جيد وهذا معناه التعقل سنتكلم على صلاح التعقل هذا فيما بعد في الكلام على المنطق ان شاء الله ما هو المنطق سنتكلم عن التعقل إذا حركة النفس في المعقولات هذا اسم فكر ما هو الفكر هو حركة النفس في المعقولات إذا تفكر في شيء من المعقولات مثل الكل أكبر من الجزء والواحد والواحد إثنان والمتغير حادث كل هذه معقولات هذا يسمى فكرا حركة النفس فيها وتردادها في النفس يسمى فكرا أما إن كانت حركة النفس في المحسوسات كأن تميز بين لونين مثلا أو تميز بين أنواع مختلفة من الطعوم ما بين حلو ومر وحامض وتافه من من الطعوم الخمسه جيد هذا يسمى تخييل تخييل هذا يسمى تخييلا جيد والارباب جمع رب جمع رب والمراد به هنا الصاحب الرب رب الدار يعني صاحب الدار رب العالمين يعني مالك العالمين والحجا العقل الحجة في اللغة هو العقل الحجة في اللغة هو العقل وهو مقصور وهو مقصور الاسم المقصور هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها كهدى ومصطفى ومستشفى كل هذه الأسماء نقول اسم مقصور اسم مقصور يعني ينتهي بالألف قبلها فتحة الحجة مقصور جيد؟ وأنا أقول هو مقصور لا يمد لا يمد يعني لا يكون بالهمزة أبدا لا تقول الحجاء يعني مثلا زكريا زكريا قرأ بالقصر والمد في السبع ذكر رحمة ربك عبده زكريا أو زكريا بالهمزة جيد الغناء والغنى النداء والنداء الذي ينتهي بالهمزة بعد الالف اللازمة نقول عنه ممدود الذي ينتهي بالالف نقول عنه مقصور. مقصور فهو يقول الحجة هذا اسم مقصور لا يمد لا يمد واضح؟ يعني لا تقول الحجاء هو الحجة إذا الشيخ هنا فسر أكثر الكلمات والمعاني استلاحا ولغة في البيت ثم قال ومعنى البيت الحمد لله الذي أظهر لأرباب العقول يعني أصحاب العقول نتائج أفكارهم وفي ذكر النتائج براعة استهلال كما قلنا كما إن الشيخ الدمنهوري بدأ كتابه بفصل الخطاب والحكمة هي براعة استهلال أيضا الأخضر بدأ النظم براعة استهلال جميلة أفضل مما فعله الدمنهوري عندما يقول نتائج الفكر النتائج هذه مبحث من راحس المنطق تدرس في باب القياس فذكره هذه الكلمة هنا من براعة الاستهلال أن يبدأ كلامه بشيء من موضوع درسه وفي ذكر النتائج هنا براعة الاستهلال وفي ذكر النتائج براعة الاستهلال مفهوم هذا هذا البيت مفهوم يقول وفي البيت سؤالان هذا ما يسمى بالاعتراضات الاعتراضات والاعتراضات هذه يدور عليها تدور عليها أغلب علوم المتأخرين كما قالوا علومه مستشكال وإيراد واعتراض وأنثل هذه الأشياء يعني إذا قرأت الكلام يقول هنا سؤال لماذا المؤلف قال كذا ولم يقول كذا كذل أو يقول كذا لماذا استخدم هذا ولم يستخدم هذا خلاص فذا استشكال يقول في البيت سؤالان الأول لما يعني لماذا لما حمد بالجملة الإسمية ولم يحمد بالفعلية ليش قال الحمد لله لم يقل أحمد الله لماذا حمد حمد بالجملة الإسمية دون الفعلية والثاني السؤال الثاني يعني الاستشكال الثاني كما قال العلامه البولقيني سراج الدين رحمه الله قال الاستشكال فن الاستشكال في حد ذاته الاستشكال فن كيف تستخرج سؤالا كيف تستشكل على مؤلف ليس على وجه التعجيز والجهل والخيالاء لكن على وجه الاستفهام والتدقيق بالفن فقالوا الاستشكال فن لكن ايضا لا تنسى قول العلمة السخاوي ان الانتهاد لمجرد الاعتراض من جملة الامراض يجب ان يكون الانسان في استشكالاته واسئلته وسطا الاستشكال فن لكن في حدوده لا يكون يعني تكلفا سخاوي قال الانتهاد لمجرد الاعتراض من جملة الامراض السؤال الثاني قال الاستشكال فن هذه واحدة والثانية الانتهاد يعني النهوض الانتهاد لمجرد الاعتراض من جملة الامراض من امراض القلوبじゃない الثاني يقول لما قدم الحمد لما قدم الحمد على الله على لله مع ان تقديم لسم الكريم اهم لما قدم الحمد على لله مع ان تقديم الاسم الكريم اهم يعني كان الاولى أو هذا الظاهر يعني انه الاولى كان يقول لله الحمد يبين هذه قواعد عند علماء المعاني في اللغة في البلاغة الاسم الكريم حق بالتقديم يقولوا كده خلاص الا لفائدة بلغية زي الموجودة هنا حيقولها باللغة الاعتراضان مفهومان الاستشكالان مفهومان الآن الاولى الاستشكال الاول لما قدم لما حمد بالجملة الإسمية والثاني لما قدم الحمد على لله الجواب عن الاول قال الشيخ والجواب على الأول أن حمد المولى أنه حمد المولى لذاته وذاته سبحانه ثابتة مستمرة فناسب الحمد بالجملة الدالة على السبات والدوام وهي الجملة الإسمية يريد أن يقول أنه حمد الله على ذاته عز وجل وهذا أكمل الحمد كما قال العلماء في قوله الحمد لله رب العالمين قالوا لم يذكر متعلق الحمد لم يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إذا المعنى احمد الله لأنه خلق أو الحمد لله الذي خلق وجعل الظلمات والنور الحمد الذي جعل في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر كل ذي متعلقات وأزدب للحمد لكن في الفتحة قال الحمد لله رب العالمين فقط قالوا حمد ذاته لأن ذاته مستحق للحمد هو يستحق الحمد بذاته عز وجل ولو لم يفعل وذا محال لكن هو يستحق الحمد بذاته كويس فهنا الشيخ يقول الجواب عن الأول أنه حمد المولى لذاته وذاته سبحانه ثابتة مستمرة ثابتة في الأذل مستمرة في الأبد معنى الكلام. فناسب الحمد هذا مفعول به. الفاعل محووف. القصد فناسب ذلك. ذلك السبب يعني فناسب ذلك الحمد. فناسب الحمد بالجملة ل... لأن الجملة دالة على السبات والدوام وهي الجملة اسمية. الجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد لكن الجملة الاسمية دالة على السبات والدوام. كان يقول الحمد لله دائما ثابتا هذا الجواب عن السؤال الاول وعن الثاني عن الثاني عن عن بأن المقام مقام الحمد وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الزاتية مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال البلاغة تعريف البلاغة عند علماء البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني الكلام قد يكون في نفسه شريفا حسنا لكن يقبح جدا في موضع معين صحيح ام لا فالبلاغة ان يطابق المقال او الكلام مقتضى الحال التي نتكلم فيه يعني مثلا إذا وعظت الناس في مقام حزن وغم بموت إنسان مثلا إن كلمتهم كلاما مستحسنا جميلا مثلا عن أحكام الزفاف مثلا الكلام في نفسه فصيح لكن لا يسمى بليغا لأنه لا يطابق مقتضى الحال كالجاد في مقام الاستهزاء وكالمستهزئ في مقام الجد خلاص جيد بذلك يقول ذكر الله عز وجل اهم في نفسه اذا اهميته ذاتية ذاتية لكن هو الان في مقام حمد هو الان يريد ان يحمد الله فهذا ايضا مهم هو أيضا مهم لكن هذه الأهمية ذاتية أم عارضة عارضة لأنها ممكن تتقدم أو تتأخر نقول البلاغة هي مطابقة الكلام أو المقال لمقتضى الحال يعني الحال الذي يتطلب التطويل الاختصار فيه يكون عجزا لا يكون بلاغة والمقام الذي يقتضي الاختصار يكون التطويل فيه مللا وسآما صح لا لا لذلك الاختصار مطلقا ليس محمودا والاطناب مطلقا ليس مزموما بل الاطناب من فنون البلاغة لكن المقبوح والتطويل هناك فرق بين التطويل والاطناب لكن إذا كان الإنسان يطيل من أجل فائدة ذلك لا يسمى إطالة. هذا يسمى إطناباً والإطناب جيد الإطناب من علوم من البلاغة الإطناب من مبحث المعاني في البلغة. كويس فإذا البلاغة أن يطابق الكلام مقفض الحال الذي تتكلم فيه من حيث الطول والقفر والمعاني والألفاظ جيد يعني إذا كلمت العامي الجاهل ليس من البلاغة أن تكلمه بمستصعب الكلام إذن البلاغة في هذه الحالة أن تكلمه بالكلام السهل الميسور. وإذا كلمت الشريف العالم تكلمه بالكلام الجزل الشريف هذا يكون من البلاغة فالشيخ يقول ذكر الله عز وجل مهم في نفسه مهم في نفسه فإذن أهميته ذاتية والشيخ الأخضاري الآن في مقام الحمد هو يحمد الله ومقام الحمد أيضا مهم لكن أهميته عارضة عارضة جيد الأصل أن الذاتي يقدم على العرض يعني مثلا الأكل ده شيء ذاتي من غيره تموت صح لكن الكماليات مثلا كالهاتف وكذا هذه أشياء كمالية تزول وتأتي لا تؤثر في ذاتك الأصل أن الزاتية يقدم على العرضي وسندرس الذاتي والعرضي في أيضاً في مراحل المنطق ما بعد إذا الأصل أن الذاتي يقدم على العرضي فما بال الشيخ هنا ما بال الشيخ قدم العرضي على الذاتي قال هذا من البلاغة مراعاة لمقتضى الحال لا بأس أن تقدم المهم على الأهم مراعاة لمقتضى الحال لا بأس بذلك أبدا وذلك هو عين البلاغة أن تقدم الذي يجب أن يقدم ذاتيا كان أو عرضيا لا بأس لكن يقدم الذي من حقه التقديم هنا جيد لذلك الشيخ يقول وعن الثاني يعني إجابة عن السؤال الثاني بأن المقام مقام الحمد. طبعا المقام والمقام كلاهما صحيح والمعنى قريبين. مقام الحمد وإن كان ذكر الله أهم في نفسه فقدمت الأهمية العارضة على الأهمية الذاتية لذكر الله. لماذا مراعاة للبلاغة؟ التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مطابقة المقال لمقتضى الحال هذه البلد جيد مفهوم الإجابات مفهومة عن عن الأسئلة جيد نكمل البيت الثاني سريعا قال وقوله حق قال الشيخ الحمد لله الذي قد اخرجا نتائج الفكر لارباب الحجة يعني ارباب العقول وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل قوله حط يعني ازال اقول حط يعني ازال ورفع حط يحط حط فهو حاط ومحطوط والمصدر الحط الحط وما حط عنا خطايانا يعني ازل عنا وارفعنا وحط عنهم يعني عن العقلاء أرضاب الحجة وقوله حط يعني أذال ومن في قوله من سماء العقل في سماء العقل بمعنى عن من بمعنى عن يعني يقول المقصد وحط عنهم عن سماء العقل أنه عن هنا من بمعنى عن جيد؟ وهي ومجرورها بدل مما قبله يعني يريد أن يقول جمله حط عنهم من سماء العقل قوله من سماء العقل بدل من قوله عنهم بدل ومبدل منه جيد هذا عندما يجوز وقوع البدل بين حروف الجر وذا ليس مبحثنا ابدا يقول وهي ومجرورها بدل مما قبله يعني يريد ان يقول ان من سماء بدل من قوله عنهم خلاص المهم اي شرح يعني اي هذه تفسيريه حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الاعراب اي ازال عن عقلهم الذي هو كالسماء لماذا شبه العقل بالسماء قال سماء العقل يعني العقل الذي مثل السماء بجامع كون كل منهما محلا لطلوع الكواكب يا سلام فكواكب العقل معنوية وهي المعاني والأسرار وكواكب السماء شثية لماذا قال الشيخ سماء العقل هذا من إضافة الصفة للموصوف من إضافة الصفة للموصوف يعني قوله السماء هذه صفة والعقل هو الموصوف قدم السماء التي هي الصفة على الموصوف وجعلها مضافة مضافة إليه هذا يقولون من إضافة الموصوف للصفة أصل الكلام حط عنهم من عقل كالسماء شوف انتبه لهذه التراكيب أصل الكلام عقل كالسماء مشبه ومشبه به فماذا فعل؟ قدم المشبأ به اللي هو على الموصوف وجعلها مضفرية قال سماء العقل سماء العقل ما تفهمش من كده ان العقل له سماء لا هو يقصد ان العقل هو السماء من سماء العقل وده, وده كثير جدا جدا في عبارات متأخرين يعني مثلا عندما تقول سأعطيك من جيد الكلام جيد الكلام اكتب كده جيد الكلام ده مضاف مضاف إليه صح زي كتاب الطالب وسيارة الأستاذ ده جيد الكلام هذا من إضافة الصفة للمو... للموصوف جيد أو من إضافة المشبه به للمشبه أصل الكلام إيه الكلام الجيد سأعطيك من الكلام الجيد فعملنا إيه؟ جبنا كمة الجيد حطوناها قبل المشبه بقت جيد الكلام سأعطيك من جيد الكلام أصل الكلام الجيد مفهوم هذه النقطة؟ إضافة الموصوف للصفة أو إضافة المشبه به للمشبه إذا أصل التركيب سماء العقل يعني العقل كالسماء العقل الذي يشبه السماء لماذا يشبه السماء؟ قال بجامع كونهما ما الذي يجمع السماء والعقل يجب أن يكون بين المشبه والمشبه به جامع جيد الذي يسميه علماء البلاغ وجه الشبه لما تقول البنت كالبتش أو وجه البنت كالبتش البنت أو الوجه عفوا وجه البنت هذا مشبه والكاف أداة تشبيه حرف التشبيه والبج هو المشبه به ما هو الشبه؟ الجمال والإنارة والاستدارة إذا أركان التشبيه عندما ينبقى البلاغة أربعة مشبه ومشبه به وأداة تشبيه وواجه الشبه فالشيخ عايز يقول إيه وجه الشبه بين العقل والسماء ليه بتشبه العقل بالسماء ما وجه الشبه اللي هو الجامع بيسميه هنا اللي هو وجه الشبه يقول بجامعي يعني وجه الشبه بين العقل والسماء كون بجامع كوني كل منهما محلا مكانا لطلوع الكواكب العقل بتطلع فيه كواكب آه والسماء بيطلع فيها كواكب ازاي الكلام ده يقول فكواكب العقل معنوية مش حسية وهي المعاني والاسراش تشبيه لطيف جدا من الدمنهوري يعني العقل بتشرق وتطلع فيه المعاني والأصل زي الكواكب وكواكب السماء حسية مشاهدة معروفة الى الأجسام الباردة ديت يحسين واضح يقول والأصل يعني أصل البيت من عقل كالسماء مشبه ومشبه به من عقل كالسماء فحزفت آلات التشبيه اللي هي الكار وأضيف المشبه به اللي هو السماء للمشبه اللي هو العقل بعد تقديمه عليه إذا عقلك السماء عقلك السماء حزف آلات التشبيه ليه الكاف ثم قدم المشبه به اللي هو السماء على المشبه وأضافه إليه بقى مضاف مضاف إليه مفهوم؟ مفهوم يا إخوة هذه النقطة في البلاغة ذكران مؤلف أيضا استطراضا مفهوم يقول وهذا العمل جار في قوله من سحاب الجهل نفس الكلام لما الشيخ قال وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل سحاب الجهل يعني جهل كالسحاب نفس اللي عمله هنا عمله هناك هذا أيضا من إضافة المشبه به للمشبه، إذ أصله من جهل كالسحاب، ففعل به ما تقدم، فعل به مثل ما فعل هنا. طيب وجه الشبه بين الجهل والسحاب، إحنا عرفنا وجه الشبه بين السماء والعقل، ما وجه الشبه بين العقل بين الجهل والسحاب؟ قال والجامع بين الجهل الذي هو عدم العلم بالشيء والسحاب. كون كل منهما حائل لأن الجهل حائل عن العلم والسحاب حائل عن الشمس يحول يستر يغطي إذا وجه الشبه الحيلولة أن كل منهما حائل ساتر بغيره فالجهل يسر العقل عن العلم والسحاب يسر السماء عن عن الشمس والأجرام السماوية كلها. نفوم يا جماعة؟ يقول ومعنى البيت وحط عن عقولهم التي هي كالسماء السماء كل حجاب أي حائل من الجهل الذي هو ك السحاب إذا الشيخ رحمه الله الأخضر أبي يسراقة ولذيذة الحمد لله الذي فت أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل وفي هذا البيت سؤالان الدمنهول يستشكل على الأخضر ويجيب الأول عطف حط على أخرج من أي قبيل ها سؤال الأول قوله و وحط هذا عطف من أي هل هو من عطف العام على الخاص هل هو من عطف المطلق على المقيد هل هو من عطف السبب على المسبب هل هو من عطف الدال على المدلول أنواع كثيرة من العطف عند العلماء عطف الصفة على الموصوف هل هو من عطف الحقيقة على المجاز هل هو من عطف المشترك سيجيب هذا السؤال الأول والثاني أن الجهل أمر عدمي والسحاب أمر وجودي ولا يصشه تشبيه العدمي بالوجود يعني ايه الكلام ده هل الجهل عدمي ام وقودي هل الجهل شيء موجود ام معدوم لا شك ان الجهل شيء عدمي لان الجهل هو عدم العلم هو عدم العلم فهو عدمي خلاص هو قفضه بالجهل البسيط لا شك ماشي ان هذا لا يفوت المؤلف هو قصده بالجهل البسيط هو عدم العلم لأن المؤلف قال الجهل هو عدم العلم ما هو عرفه بعدم العلم اذا استشكاله جار على ما عرفه اللي هو عدم العلم اللي هو الجهل البسيط يعني مش الاغاليط مش مش الجهل المركب اذا قال الجهل امر عدمي استحاب وجودي لا شك ان استحاله وجودي ولا يصح تشبيه العدم تشبيه العدم بالوجودي خلاص. طيب. الجواب عن الاول ما نوع العطف قال انه من قبيل عطف السبب على المسبب لان ازاله الحجاب سبب في اظهار النتائج عندنا سبب وعندنا مسبب نزول المطر وانبات الزرع ما هو سبب انبات الزرع؟ ما هو سبب إن بات الزرع؟ نزول المطر إذا نزول المطر سبب طيب بات الزرع هذا مسبب مسبب يعني حاصل بالسبب إذا إنزال المطر سبب يعني الماء وانبات الزرع هذا مسبب فالشيخنا بيقول عطف الحط يعني إزالة الجهل. على الإخراج يعني إظهار النتائج في العقل هذا من عطف السبب على المسبب لماذا؟ لأن إزالة الحجاب عن العقل هو سبب إظهار النتائج الأفكار والمعاني لا تظهر في العقل إلا, إلا بإزالة الجهل من العقل كما يقولون التخليه قبل التحليه كيف تعلم؟ تعلم بإزالة الجهل جميل إذا يقول الجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب السبب اللي هو حط عنهم والمسبب هو قد أخرج مفهوم طيب يقول لا يا أخي الأخ يقول أخي في الخاص يقول أليس السحاب يزول بظهور الشمس والجهل بحضور العلم لا هو بيكلمش عن الجهل هو بيتكلم عن حط حط يعني أزالة إزالة الجهل سبب في تحصيل العلم تحصيل العلم مسبب لإزالة الجهل لما أنا الآن أزيل جهلك بشيء أو أنت تزيل جهلي بشيء إزالة الجهل سبب أم مسبب هو ما يتكلم عن الجهل يا أخي هو يتكلم عن إزالة الجهل المشيخ يقول وحط عنهم يعني أزال عنهم تفهم؟ إزالة الجهل هل هي سبب أم مسبب؟ يا إخوة ها. إزالة الجهل سبب أم مسبب؟ لا شك إن هي سبب طبعا خلاص. لا شك انه سبب وحصول العلم مسبب مسبب يعني يحدث بسبب ازالة الجس لذلك الشيخ يقول هذلك العطف من عطف السبب على المسبب من عطف السبب على المسبب جيد كما قلت يا رسامة أنا لن ادخل في اي خلافات كثير من المسائلة ذكرها الشيخ فيها خلاف طويل حتى تعريفه للحمد والشكر عرفاً ولغة فيه تنازع طويل لكن نحن فقط نختصر على كلام الشيخ طيب يقول والجواب عن الأول أنه من قبيل عطف السبب على المسبب لأن إزالة الحجاب سبب في ظهار النتائج يقول وعن الثاني السؤال الثاني ما هو يقول الجهل أمر عدمي والصحاب أمر الوجود ولا يصح تشبيه العدم بالوجود وعن الثاني بأن الجهل سيذخل كلام الأخضار الآن أن الجهل كما يقال فيه عدم العلم بالشيء يقال فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو على خلاف ما هو يعني على خلاف ما هو عليه فلم يكن عدميا فصح التشبيه فصح التشبيه يريد أن يقول ليس كل الجهل عدميا بل الجهل منه ما هو علمي الذي هو عدم العلم بالشيء مطلقا وهو ما يسمى بالجهل البسيط ويقول منه يعني من أنواعه أيضا العلم أو إدراك الشيء على خلاف ما هو به أو خلاف ما هو عليه هذا الجهل المركب فلم يكن عدميني فأو وجودي لما تقول مثلا الوضوء سنة الوضوء للمحدث سنة هذا جهل لكنه جهل مركب هذا وجودي ليس عدميا إذا قالوا عن الثاني بأن علموا العلمي بالشيء ويجعلوا فيه إدراك الشيء على خلاف ما هو به فلم يكن عدميا إذا هذا تشبيه وجودي بوجودي فصح التشبيه فصح التشبيه إذا ها أجاب عن السؤال الثاني أوضا إجابته فيها نظر لكن ليس هذا محل ذلك نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى. نقتصر على ذلك ونكمل في درس القادم إن شاء الله هناك شيء غير واضح فيما ذكرنا أظن ما ذكرناه كله واضح جلي جدا هذا والله أعلى وأعلم فرد العلم إليه أسلم صلى الله على نبينا محمد الذي عنده موضوع الذي عنده سؤال في موضوع الدرس في موضوع الدرس اولا يتفضل به ثم ننظر الذي عنده أي إشكالات أو مثال أخرى في القرآن يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين وما رأينا رؤوس الشياطين هذا مما قاله المعتزلة ورد عليهم. أبو عمرو بن العلاء وغير واحد من المتقدمين من اللغويين أن القصد بالتعريف بالتشبيه هو الحاق الأدنى في الصفة بالأعلى عندما تقول وجه البنت كالبدر لا شك أن البدر أكمل وأنور وأجمل وأدور من وجه البنت فكذلك قالوا وإن كانت رؤوس الشياطين ليست مرئية لكن حاصل في الذهن عن طريق التوهم والتخيل أنها في غاية القبح فمن ذلك الوجه صحة تشبيه بها لقيام شيء من صورتها في الذهن. جيد وإن كان توهما لكن رؤوس الشياطين ليست عدمية لكنها مجهولة وفرق عند المناطق واللغويين بين المجهول والعدمي لاحظ هذا بين المجهول والعدمي العدمي ليس موجودا أصلا لكن المجهول قصار الأمر أنه لا تعرف هيئته لا تعرف هيئته جيد سواء لا تعرف مطلقا أو لا تعرف على وجه التحديد فرؤوس الشياطين ليست عدمية فبذلك يصح التشبيه هذا إجمالا يصح التشبيه لأنه تشبيه موجود بموجود خلاص اه الجماعه الاشاعره يقولون الكيف مجهول يقصدون بمجهول معدوم يعني صفات الله لا كيف لها وهذا بصد. لكن المجهول معدوم عندهم او في هذا المقام لكن المجهول لا شك انه موجود خلاص فاذا الوصف او التشبيه برؤوس الشياطين هذا ليس عدميا بل هو بل هو وجودي وجودي. المقصود به الترويع والتهويل طيب لا لا الصحيح الرأس الشياطين المعهودة الرأس الشياطين العهدية للعهد الذهني يعني الشياطين المعروف ما الفرق ستعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي تعريف الاصطلاحي التعريف الشرعي هو من التعريف الاصطلاحي هذا أولاً التعريف الاصطلاحي هو تعريف جماعة من العلماء لشيء معين جماعة من العلماء في فن معين لشيء معين التعريف الشرعي أن يكون ذلك التعريف في الشرع يعني الصلاة لغة الدعاء واصطلاحاً كذا وكذا وكذا هذا الاصطلاح إذا كان في علم الكيمياء مثلاً يكون عند علماء الكيمياء اذا كان في النحو يكون عند علماء النحو اذا كان عند علماء الشرع يكون شرعيا اذا التعريف الشرعي هو تعريف اصطلاحي عند علماء الشرع حقيقته ان هو نوع من التعريف الاصطلاحي لكن عند علماء الشرع مثل الكيميائي عند علماء الكيمياء الشرعي عند علماء الشرع خلاص عند علماء الشرع خلاص وبعض أصحاب الحواشي يقولون الأفضل أن نقول في المعاني الدينية نقول الشرعي لا نقول الإصطلاحي لأن هذا مستمد من الشرع خلاص لكن لا بس إذا قالوا الإصطلاحي لأن علماء الشرع اصطلحوا عليه وإذا قالوا شرعي لأن علماء الشرع هم الذين يعبرون عن الشرع إذا التعريف الشرعي هو من التعريف الإصطلاحي طيب اللي بعده والاخر تعريف العرف وتعريف المعقولات العرف أنا سؤال سؤال العرف من عرف يعرف فالعرف كما عرفه الجرجاني في الكليات هو ما انتشر واشتهر عند عامة الناس فقولهم عامة الناس ليس معناه العوام أو الجهلة لكن المقصود المعنى العام الذي يقابله المخصوص الذي هو الاصطلاحي إذا اتفاق طائفة معينة من الناس الاصطلاح لكن العام هذا بين كل الناس وقصدهم بالناس يعني غير المختصين بالعلم ليس قصدهم الجهال خلاص هذا يسمى عرفا هذا يسمى عرفا خلاص وإن كانوا علماء في شيء آخر مفهوم هذا الفرق بين الاصطلاحي والعرفي ها نعم ماذا بعد الواجب لا يتصور في العقل وجوده لا انا ما قلت هذا قلت الواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه المعقولات نقيض الحسيات المعقولات نقيض الحسيات المعقولات هي كل نعم عدمه نعم المعقولات هي الذهنيات. جيد هي صورة الشيء الزهنية بغض النظر عن وجوده في الخارج هذه المعقولات خلاص يدخل فيها كل المعنويات كالحب والشجاعة والكرامة كل هذه الأشياء ليست موجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج صح هذه معقولات طيب الذي له وجود في الخارج وله وجود في العقل أيضا كل موجود في الخارج له وجود في العقل إذن المعقولات تختص فقط بالوجود الذهني الداخلي في العقل. يعني عندما تفكر في الإنسان ما المعقول؟ المعقول هو مفهوم الإنسان بشكل عام الحيوان الناطق المتحرك بالإرادة زي ما بيقول. ده المعقول لكن عندما تفكر في الطب مثلا أي أنت أيضا تفكر في الإنسان لكن تفكر في المتشخصات في الأفراد فيما في المصدقات الموجودة هذا يكون تخيل هذا محسوس نعم الذهنيات هي المعقولات كما قلت الذهنيات هي المعقولات سواء لها وجود في الخارج أو ملهاش خلاص الواجب لا يتصور في العقل عدمه كيف جاء أن تصور عدمه مع ذلك صحيح التعريف الكلام عن العقلاء يا أسامة عندما مثلا نعرف مثلا الماء الطهور ويقولون هو الماء الذي او الماء الباقي على أصل خلقه الباقي على أصل خلقه من غير تغير عند مستقيم الفطر العبرة في التعاريف العلوم بمستقيم الفطر والعقول بمستقيم الفطر والعقول فالملحد الذي يتصور عدم واجب الوجود هذا جاهل عقله ليس مستقيما فهذا خارج عن نبحثنا نبحثنا عند العقلاء عند العقلاء الواجب لا يتصور في العقل عدمه عند العقلاء هذا القيد عند العقلاء وإلا فالبروتاجورس وكل منتحل للفصطة يجوزون يجوزون أن يكون ال ال الواحد أكبر من الاثنين هذا لا يحتج به على خرم التعريف التعريف لا ينخرم بهذا كلمنا عند, عند مستقيم العقول عند مستقيمي العقول وإلا فالصفائيون الصف يهدمون كل ذلك خلاص يقول المستحيل لا يتصور في عقل وجوده مجرد تصور دون الحكم علي لا نحن الآن نتكلم عن موجودات خارجية خلاص موجودات خارجية يا أسامة الله أعزال موجود في الخارج لا شك نشي وجوده في الخارج وجوده في الخارج هذه نسبة تصديقية لأنها نسبة وقوع كما سأتي سنشرح فيما بعد للإخوة جيد فالذي يتصور عدم ذلك هذا يترك الوجود والوقوع يترك التصور والتصديق كلا يهم جيد نعم لان المبحث معقول المبحث التعريف. هل التعريف من المعقولات ام المحسوسات التعريف معقول اصلا فالعمل فيه تفكير تعقل العمل فيه كله في العقل ليس قولهم في العقل مرادهم به الخارج والزهن. لا مرادهم ان ذلك عمل العقل ليس بينهما منافاء قضهم في العقل يعني في التفكير هذا مهم ليس قضهم في العقل يعني أن الموجود هذا يكون موجود ذهني لا، ليس هذا, مراد ليس هذا مرادهم في التعريف ابدا مرادهم في العقل يعني في التفكير مطلق التفكير ما نعين أسؤال نعم في نفس سؤال اخر في موضوع الدرس طيب تفضل من منطقة علم عام لا شك في هذا يعني ليس غرضا خاصا في نفسه بل غايته ترتيب العقل كما سن سنذوز ذلك أنه آلة قانونية تعصم عند مراعاتها عن الزلل أو ما شبه ذلك وبالتالي فهو يستخدم في أغلب العلوم ممكن استخدامه في أغلب العلوم في التعاريف وفي الأقتسا. ممكن يستر... في وهو مستخدم بالفعل في النحو وفي الصرف لا وفي الأصول مستخدم في اغلب العلوم نعم ده يعني المراونه سناتي عليه في الشرح ان شاء الله سيأتي الكلام عليه في الكتاب والله قولهم معاني حسيه هذا لفظ مجمل وموهم خلاص ويعني ربما لو سألت أيضا يعني سألت القائلين بذلك ربما يعني لن يفيدوك كثيرا ما المقصود بالحسية؟ والله إن كان قصدهم بالحسية الموجودة في الخارج التي يقع عليها الحس فلا شك أن أهل السنوات الجماعية يثبتون هذه الصفات بالمعاني الحسية لأن الله عزال يرى جيد وهو موجود في الخارج هل القائل بذلك يعني أنه معنوي لا طبعا إن كان قصدهم بالحس يعني المماثل للمخلوقين المشاهدين في الحس فنحن لا نقول هذا ولا نلتزمه لأن هذا يشمل معنا ضاطلا ومعنى صادقا المعنى الصادق أنه المعنى الحسي يعني موجود في الخارج يجوز أن يقع عليه حس وإلا فالأشعر أنفسهم يقررون يقررون في كتبهم في مبحث الرؤية يقولون وكل موجود تجوز عليه الرؤية. خلاص، فالذي تجوز عليه الرؤية والرؤية حاسة من الحواس الخمس فعلى ذلك دل ذلك أنه حسي يعني تقع عليه الحواس خلاص كلها أو بعضها ليس هذا المبحث لكن المقصود تقع عليه الحواس بحسي فالمعنى هذا والمعنى المراد أن الله لو صفات حسية يعني موجودة في الخارج تقع عليها الحواس فلا شك أن إلهنا الذي نعبده تبارك وتعالى هو كذلك خلاص موجودون في الخارج عز وجل ليس إلها هيوليا عدميا كما يعبد الفلسف خلاص أو كما يعبد بعض الغلام الباطنية و... وإن كان المقصود بالحسية أنها تشبه صفات المخلوقين وأنها كالمشاهدة في الحس الآن في الدنيا خارج الزهن أي شيء موجود حقيقة خارج الزهن له تشخص هذا نقول في الخارج زي القلم سيارة والكتاب وأنت لكن الشيء الذي في رأسك هذا موجود في الزهن فقط إن كان المقصود بالحسي أنه يشابه صفات المخلوقين فذا لا نقول به ولا نلتزمه ولا خلاص هل أحد من الأشاعر الموجودين في الغرفة ينفي أن صفات الله حسية بمعنى أنها موجودة في الخارج يجوز وقوع الحس عليها ما حرفتايا في فيها إلا يكون معطلا محضن إلا يكون معطلا محضن فلا شك أنه عندما يقولون أنتم تقولون كذا كذا كذا يقصدون بالمعنى الحسي أنه يجبن صفات المخلوقين وقد علمتم أننا لا نلتزم ذلك وبالتالي فلا قضية لا قضية فيش قضية إذن. فيجب الاستصال في معنى الحسي ما مقصود به شيخ السامة كلام طويل وهذا الفرق بين إله المليين المتدينين بالديانات كلهم وبين الملاحظة والفلسفة أن إله المتدينين هو إله حقيقي موجود له ذات لكن إله الفلسفة هو معنى كلي هو عقل فاعل ما له ذات خلاص يبدون معنى معين فنفق معنى بكلام ومنطق وفلسة فسأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في حكم الاشتغال به حكم الاشتغال به إن شاء الله تعالى لا تسبقوا نحن لم نعرف المنطق لم نعرف حتى ما معنى اسم المثل لم نعرف لم نتكلم عن حكم الاشتغال به شارعاً طيب الآن عن حكم تعلم المنطق وهل يجوز وهل الأولى تركبه وهل كذا هو الفرص بينه وبين التلسفة كل ذلك يأتي عليه تفصيلاً سيأتي ليس ذلك محله. هل تخالف يا أسامة في أن صفات الله حسية بمعنى أنها موجودة حقيقة في الخارج يجوز وقوع حس عليها هل تخالف في هذا؟ بذلك الاعتبار والمعنى الذي أذكره الآن هل تخالف في هذا؟ ما أظن تخالف في هذا لكن فقط يعني مجرد استشناعات يقوم يقولون من الناس صفات الله السيئة هذا تشنية لا أبسل ولا أخذ. خلاص الأخ أصبر ملا ليس عن هذا أسأل. انا ذكرت لفظا و بيانت معناه ما معنى الحسي يا اسامة؟ ما معنى الحسي الوقت اخر عندي جدا وانتا انداز فقط قبل ان اقوم ما يقع تحت الادراكات الخامسة قوله كالإدراكات الخمس هذا قيد أم مطلق يعني لازم في كل الإدراكات الخمس أم حتى لو بعضها يسمى حسيا يعني إن وقع تحت إدراك واحد من الخمس يجب أحسي أم لا واحد يقول الملموس يعني فقط اللي يقع عليه حاسة اللمس بس؟ هذا غلط طبعا حسي يعني تحت أي حاسة من الخمس طيب. بذلك الاعتبار. بذلك الاعتبار صفات الله حسيه ام لا لا الله عز وجل يرى ام لا يرى عندك يرى هل الرؤية من الإدراكات الخمسة أم لا؟ شوف انت لا عايز من كده ممكن تقول زي الرازي تقول ان الرؤية هي علم خلقه الله في نفس العباد و هذا يعني الذي استقر عليه عمل المتأخرين لم يقولون أن رؤية طبعا جزال يوم القيامة هي علم فقط علم يخلقه الله في ذات الناس بصرف النظر يعني بصرف النظر هو الأعمى هيقضى الأعمى يوم القيامة يا سلام بصرف النظر عن هذا عايز بس أقول حاجة أخرى بصرف النظر هل الإدراك يقع في العين أو بالعين المهم أنه إدراك من الإدراكات الخمس وعلى ذلك إذا قلنا كل مدرك حسي وذلك الإدراك منها فيكون حسياً يعني هذا لا تستطيع أن تفر منه أبداً لهذا الاعتبار هو حسي لذلك الاعتبار هو حسي بلا شك خلاص طبعاً نهيك إن قولك هذا إنه إدراك يقع في العين لا بالعين طبعا هذا شيء ليس معك كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف الماضين يقول هذا الكلام لا ده ليس يومين خلاص هو حتى الآن أسبوعي لكن إن شاء الله ممكن يكون يومان في يكون يومان في الأسبوع خلاص لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لَتَرَوْنَا أَطَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَا الْبَدْرِ جيد وكلام أهل السنة الكثير أن الله عز وجل يرى بالابصار بالابصار نرى الله بأعيننا عن أحمد كلهم يقولون هذا الكلام هذا ليس فيه خلق العلم هذا المزعوم الذي قال به الأشعار قال أن مجرد قالوا العلم الرؤية هي فضل علم يعني ايه معنى انك ترى الله يوم القيامة علم الزيادة باللبس يزيدك بعض العلم علم ليخلق الله عز وجل في النفس هذا, هذا ليس رؤية لا في اللغة ولا في اي شيء ترجمة مقارنة الاديان بالانجليزية لا انا ما بعرفش انجليزي بالدرجات يا مقارنة الاديان ممكن تبقى ريليجنز كوم ده ايه مقارنه يعني ايه كده يعني دور على كومبير يعني يقارن واديان في ليجندز بالشكل ده بهذا بالإنجليز إن شاء الله استشكال تذكر بعض من قلب الأبصار يرى بالأبصار طيب حاضر أنا ليس أمامي أي كتاب الآن لكن ابحث فيها ان شاء الله طيب. لكن هذا مشهور موجود عن السلف كثير لكن من قال بالتحديد ابحث ان شاء الله كل موجود لابد له من الموجود هذا خلط هذا غلط بعض العلماء او بعض المعاصرين يقولون لا يجوز ان تقول الله موجود هذا غلط من وجهين. هذا غلط من وجهين وجه لغوي ووجه لساني الله أعلم الوجه اللغوي أن الموجود هو الشيء مطلقا الموجود هو الشيء مخلوق أو ليس مخلوقا هذا أولا وكثير في اللغة يأتي اسم المفعول دقيقة بس سنوضح يأتي اسم المفعول ولا يكون المراد به اسم المفعول هذا كثير وهذا يدرسه علماء اللغة فاعل بمعنى فاعل وفاعل بمعنى مفعول ومفعول بمعنى فاعل كتير. الأمر الثاني هو شيء في اللغة موجود هذا اسمه فاعل أو مفعول هذا اسم مفعول دقيقة بس الإخوة التوال العربي موجود ده اسم مفعول على وزن مفعول من فعل الثلاثي ولا المزيد ثلاثي المجرد ولا ثلاثي المزيد اللي احنا نعرفه ان الاسم المفعول اللي يكون على وزن مفعول ده يكون من الثلاثي المجرد خلق مخلوق سمع مسموع درس مدروس ضرب مضروب كويس ايه الفعل الثلاثي اللي اسم الفعل بتاعه موجود انت بتسالوا وبتجاوبوا صح طيب بتسالوا ليه ايه اسم المفعول اللي هو موجود ايه الفعل بتاعه وجد مش أَوْجَدَ يبقى حصل خلط بين وَجَدَ اللي هو الثلاثي المجرد وبين أَوْجَدَ اللي هو الفعل الثلاثي المزيد بحرف اللي على وزن أفعل فعل وأفعل جلس وأجلس دخل وأدخل فقولهم وجد هذا ثابت في حق الله بنص القرآن فوجد الله عنده إذا الله موجود يجده الإنسان واسم الفاعل من واسم المفعول موجود فالله موجود لا شك أنه موجود من وجده يجده الله موجود لكن الثانية اسم الفاعل من أوجده اسم الفاعل موجود واسم المفعول موجود لأن القاعدة أننا نأتي بالمضارع ونحذف ياء المضارعة ونبدلها ميم مضمومة ونكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل ونفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول فقاله كأجلسة اسم الفاعل منه مجلس واسم المفعول مجلس بخلاف جلس اسم الفاعل جالس واسم المفعول مجلوس خلاص فعلى ذلك قولنا الله موجود صحيح لكن الله موجد هذا باطل كفر معناه أن الله مخلوق فهمت فهمتم لا هو فهم هو فهم عني ما, ما قصدته خلاص إذن حصل خلط عند بعض العلماء من المعاصرين وقالوا لا تقول عن الله موجود لأن كل موجود له موجد لا هذا خطأ كل موجد له موجد من الفعل الثلاثي المزيد خلاص لكن إن كنت تريد أن تقول كل موجود تقول كل موجود له واجد فلا بأس فوجد الله عنده الإنسان يجد الله فوجد الله عنده خلاص هذا الله أعلم نحن نتكلم بالمعنى بالاعتبار الذي قلنا خلاص نعم فهناك فرق بين وجد وأوجدة هذا مبحث صرفي سهل جدا الموجود هو الشيء مطلقا المخلوق وغير المخلوق خلاص طيب، كلامي واضح عموما شامحاتش بس يأولني كلام لم أقوله كلام واضح اللي قلته شيخ الثان بيكلم عن المعنى الاصطلاحي يعني كمع معنى اللغوي هل يصح إطلاق ذلك يصح خلاص زي كلمة الشيء شخص سنة جوز أن يقال أن الله شيء لأن الشيء هو الموجود قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أي شيء قل الله شهيد خلاص والشيء أيضا يطلق على الواجب ويطلق على الممتمع ويطلق يطلق على الممكن الممكن شيء والواجب ايضا شيء خلاص هذا من حيث اصل المعنى هذا من حيث اصل المعنى وإلا فشيخ الاسم التلمية نفسه بيقول بين كل موجودين قدر من الاشتراك في الصفات حتى بين الله وخلقي يوجد قدر من الاشتراك، قل أو كسر نعم، الموجود نقيد المعدوم. أنا قلت أول كلمة قلت الموجود نقيد المعدوم لأنه شيء والمعدوم ليس شيئا. خلاص؟ فإذا يجوز فنقول ذلك بذلك الاعتبار. لكن إذا يقصد شيء آخر فهذا يبحث في قصدي يعني. الله أعلم ما تري به من الأدمن.